وَمَا لَنَا لَا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا الَّذِينَ يَقُولُ 17. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَطم الصلَةَ وَآنتُ الزَّكَانبلَلََّا قُتِبَ عَلَُّ القِتَالُ ذَا فرَيق مِ مُمْ يَخْشون النَّ سكَ خَشَة الله يخْشَونَ النَّ سكَ الله خَْشيَة اللههِ أَوْأَشَدَّ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 126. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا 127. من يطع الرسول فقد أطاع الله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 ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وإن كان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييت بتحيه فحيوا بأحسن منها أو إن الله كان على كل شيء حسبا اللهم لا اله الا انت لا جمع يا <تصفيق> من تلا ريبا فيه ومن اصدق من الله حديثا